إن شَنَّا خَصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَ الْفَضْلِ يا جبال أؤب معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابقات وقدر في السرد وعمل صالحة إني بما تعملون بصير ونسوا إيمان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 يعملون له ما يشاء من محارب وتمافيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرّم وبدلناه بجنتيهم وبدلناه بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل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 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزخكم من السماوات والأرض قل الله وإنا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 قُلْ أَرُونِيَا الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 النهار إذ تأمرون ما أنكفر أن بالله ونجعل له أنذاذ وأسر ندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا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 وَأَنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا بِيَنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَى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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ قُلْ إِنَّمَا أَعِيذُكُم بِوَاحِدَةٍ أَوْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادَى ثُمَّ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 إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد